بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل الثوب شديد العقاب ذي لا إله إلا هو إليه المصير 119. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهنت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابهم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 قالوا رَبّنَا أَمَ التَّنَفْنَتَينِ وَأَحْيييتَ نَفْنَتَينِ فاتَرَفْنَا فَعتَرَفْنَا بِدُنُوا بِنَا فَهَل إِلَ خُروجٍ مِ سَبِ ذَلكُ بِ بأنَّهُ إذادُ عَ اللهَّهُ وَأَحْدَهُ كَفَرتُمْ وَإِي يُشرَك مِن فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيد فادعوا الله نخيصين له الدين ولو كره وفي عد الدرجات ذو العرش يلقى الروح من امره على من يشاء من عباده, من عباده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 109. ويسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم, فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنه 119. فكفروا, فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب 110. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين 111. إلى فرعون وهامان وقارون فقال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 ب ببناتِ فَمازللتُم في شَكش فمازلتُم في شَك م جَ كُ ب حتى عذاَا هَكَ قلتُم لا بةَ الله م بدِه رَسول كذَلكَ يُظْلل الله مَنهُ مُسف النرت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 ارْحَلْ عَلَيَّ أَبْلِغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَاطَّلِعْ إِلَى إِلَهِ مُوسَى إِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ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 میرا سال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 ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد عادوا اذن بك حسب وحسبح بحمد ربك بالعشي والابكار ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم اذ في في صدورهم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 للتَسكُوا فيِيهِ وَذََمُ بصر إِ اللله غَرَدُ فَقل عَلَ النَّاسِ وَلَ أكثرًَا الناس وَ أَكثَرًا النَّاسِلَ يَشكون ذَكُم اللهُ رَبّكُمْ خَالِقُ كلُِّ شيءَي فَإِنَّ تُؤْفَكُونَ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الحمد لله رب العالمين قل إني وَأَنَاعْبُدَ الَّذِي تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَن نَّجًا لَّمَّا جَاءَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَن أَسْلِمَ وَأُمِرْتُ أَن أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هو الذي خلق كني ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شووخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَن لَّا يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون غير الحق وبما كنتم تفرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ادخلوا جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين